تكادوا تميزوا من الغيض كل ما نقي فيها سَأَلَهُ سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إبلا فِي في ظل كبير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 في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هذا الَّذِي هُوَ جُندٌ لكم يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بِلَا حِسَابٍ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أهدا أحداء من يمشي سوياً على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُفَةً تَنَسِئُ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 تكون غورا فمن ياتيكم بما انا